او امر بالتقوى ارأيت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنذفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ زَبَانِيَهُ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقَطِرِب